والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من العولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فعظنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث